Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah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 Allah'a <Sessizlik> <Sessizlik> emanet أي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة Allahu <laughs>